وَإِذَا السَّمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لَّفِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ إن أماتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفور وغفور والذين يُظَاهِرُونَ من نِّسَائِهِمْ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أَن يَتَمَاسَّا ۚ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن يَنكَحُواْ حَتَّىٰ يَتَمَاسَّوا ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا إحصاه الله ونسوو والله على كل شيء شهيد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 ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عنيم فلم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنادون بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وإذا داؤوك حيوك بما لم يحيك به الله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 ألم ترَ إِلَّا الَّذين تَوَلَّوْا قَوْما غضبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنْكُم وَلَا مِنْهُم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعْدَى اللَّهُ لَهُم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعمرون اتخذوا أيمانهم ذنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم